الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه قبل صلاه المغرب تحدثنا عن الممنوع من الصرف وكان هناك سؤال كيف أعرف أن الكلمة أعجمية والجواب أن أهل اللغة ذكروا أن الكلمة يعلم أنها أعجمية إذا جاءت على وزن ليس في كلام العرب وزن ليس في كلام العرب أو جذرها اللغوي ليس في كلام العرب أو اجتمع فيها بعض الأحرف التي لا تجتمع في كلمة واحدة في كلام العرب وقد حكموا على كلمة صهريج وكلمة صولجان وغير ذلك بأن هذه الكلمات ليست من كلام العرب لأنه لا يوجد في كلام العرب كلام تجتمع فيه الصاد والجيم في كلمة واحدة فذكر في ذلك أمور هذا بعض ما ذكر والله أعلم وزن أو جذر لغوي ليس في كلام العرب أو اجتماع بعض الحروف والله أعلم بعد هذا نعم, نعم. يعني اجتهد النحاة في هذا اخونا يسأل لماذا جر بال بالفتحة نيابة عن عن الكسرة اجتهد النحاة في هذا فذكروا علة ولعلها مقبولة ولكن لا تلزم العرب هم يجتهدون ولكن يكفي في هذا الباب أن العرب تكلمت بهذا. هم ذكروا فقالوا إن أثقل الحركات اثقل الحركات الكسر والضم أثقل من الفتح ولأن الكلام كلام العرب يرد فيه فاعل واحد ومفعولات عدة. فجعلوا الحركة الثقيلة للذي لا يتكرر حركة الثقيلة الضمة جعلوها للفاعل أما الجملة فقد يأتي فيها مفعول أول وثاني وثالث ويأتي فيها مفعول في ظرف زمان ومفعول لأجله الى آخره فجعلوا الخفيف مع المتعدد وجعلوا الثقيل مع المنفرد فلما تكلموا في هذا الباب لماذا نابت الفتحه عن الكسر في الممنوع من الصرف قالوا لخفتها قالوا لخفتها ولان الممنوع من الصرف يشبه الفعل والفعل لا يخفض ولكن ينصب ينصب بالفتح هذا كلامه كلام عقلي وجيه جميل ولكن لا يمكن ان نحاكم به العرب هكذا تكلموا نعم تفضل أشياء هل منعت لكون الهمزة زائدة الجواب لا لأن الهمزة أصلية كلمة شيء أشياء جمع شيء والجذر اللغوي لهذه الكلمة الشين والياء والهمزة إذن شيء مثل الهمزة فيه ليست زائدة وإن كانت في أسماء منقلبة عن أصل وفي أشياء أصلية فأشياء مثل ابتداء مثل إنشاء الهمزة أصل فيه لأن ابتداء من ابتدى، وابتدأ أصله بدأ فالهمزة فيه أصل وإن شاء من أنشاء أصله نشأ فالهمزة فيه أصل ولكن قالوا حدث في الكلمة قلب مكاني لأن شيء فعل في كلام العرب يجمع على فعلاء فكان شيء يجمع على شيء شيئاء فعلاء فحدث قلب مكاني وقدمت لام الكلمة على فائها وعينها فقيل أشياء على وزن الأفعاء فلمراعاه هذا منعت من الصرف فلمراعاه هذا مراعاة القلب المكاني منعت من الصرف على قول لبعض اللغويين والبعض الآخر يقول شبهوها ببعض الأسماء الممنوعة التي فيها الهمزة زائدة شبهوها بها فمنعوها من الصرف والله أعلم نعم اوزان إيه؟ اوزان الفعل اوزان الفعل الماضي ثلاثة فاعل بفتح العين وهو أكثره وفاعل بكسر العين وهو أوسطه وفاعل بضم العين وهو أقله وليس معنى أنه أقل يعني قليل لا أقل من المفتوح وأقل من المكسور وفعل المفتوح العين في الماضي يأتي منه في المضارع فاعل يفعل وفاعل يفعل وفاعل يفعل وأكثره فاعل يفعل في الماضي ثلاثة فاعل فاعيلة فاعولة الأول فاعل مفتوح العين مضارعه يكون بالثلاث العين المثلث فاعل يفعل فتح يفتح ولذاك يقولون من باب فتح يعني عينه مفتوحه وفعل يفعل جلس يجلس او ضرب يضرب ويقولون من باب ضرب وفعل يفعل مثل نصر ينصر ويقولون من باب نصر ماشي و رأوا كلام العرب فوجدوا ان الافعال ترد على ثلاثه فعل و فعل و فاعلا المضارع من كل نوع فوجدوا ان فعل بفتح العين ياتي منه يفعل و يفعل و يفعل بالعين المثلثه كما ذكرت ثم نظروا في الثاني وهو فاعل بكسر العين فوجدوا انه ياتي منه اثنان يفعل بفتحها ويفعل بكسرها والثاني لا يكاد يوجد الا في فعل و حسب يحسب وهو على لغة بعض العرب وإلا فكثير من العرب يقول حاسب يحسب ومنه قوله يحسبون كل صيحة بعضهم بعض العرب يأتي به مكسورا في المضارع يحسب وقد ورد في قراءة متواترة أقول فاعل يأتي منه مفتوح العين في المضارع تقول فرح يفرح ضمئا يضمع عطش يعطش وهكذا والأمراض والألوان حمر يحمر صفر يصفر إلى آخر والثالث فاعل بضم العين لا يأتي منه في المضارع إلا مضموم العين فاعل يفعل طاهر يطهر حسن يحسن ظارف يظرف وهو في الاوصاف الملازمة الاوصاف اللازمة لصاحبها فتحصل من هذا ان فعل له ثلاثه في المضارع يفعل يفعل يفعل وفاعل له اثنان في المضارع يفعل ويفعل وفاعل له واحد مثله بضم العين يفعل والله اعلم وي نعم ومن قال ان زيد في محل نصب لا مر فعل لازم ما يرد متعديا بنفسه ما يرد متعديا بنفسه بل يتعدى بحرف الجر فلو اردت ان تعطف كما تقول على المحل هذا لا صح لانه لا يتعدى بنفسه هل تقول مررت زيدا تقول لا فهنا على العطف هنا على نيه تكرار العامل مررت بزيد وبعمر هذا الاصل ولكن حتى لا يكرر العامل يكتفى فيه بذكر مره واحده فلا يصح هنا العطف على المحل تعطف على المحل فيما له وجهه يعني مثلا ايه فاعل هو فاعل ولكن جر على سبيل الإضافة يعني مثلاً ايه وأنت تقول لولا دفع الله القوي الناس ويصح أن تقول لولا دفع الله القوي لأن هنا كلمة الله من إضافة الفاعل إلى المصدر فهو فاعل معنى مضاف لفظاً فيصح أن, أن, ترا أن تراعي المحل أو تراعي الله والله أعلم نعم نصب بفاء السببي بأن مضمرة وجوبة بشرط أن تسبق بنف بنف كما قال تعالى لا يقضى عليهم فيموت والأصل فأن يموتوا فهنا يموت منصوب بأن مضمرة وجوبة فلكي تكون الفاء سببية وبعدها أن مضمرة لابد أن تسبق بنفي أو طلب طلب تمني يا ليتني كنت معهم فافوز أو رجاء لعل الله يغفر لي فافوز رجاء تمني أو رجاء أو استفهام هل تحضر معنا فتفهم مثلنا وهكذا اتامرون الناس بالبر نعم اه الهمز استفهامي اتامرون الناس بالبر وتنسونه الهمز استفهامي ولكن هل هنا يصح ان تقدر ان يعني هو هناك في السببية بين الجملة الأولى والثانية علاقة الأولى سبب في الثانية يا ليتني كنت معهم فأفوز يعني الوجود معهم سبب في الفوز إنما هنا الجملتان مرتبطتان في نفس الوقت تأمر وأنت ناسي هنا عطف ليست معي والله أعلم حال أنكم تنسونه اه على اساس ان يعني تقول ان الفا سببيه نعم لان ما فيش اذن اصلا ليس هناك اذن حتى يترتب عليه اعتذار فليست الاولى سبب للثانيه لان الله عز وجل لا يأذن لهم المضمار وجوبا يجب ان تضمر ولا تظهر وهذا الوجوب اخذ من كلام العرب يعني استقصى النحات كلام العرب فما وجدوا العرب اظهروا أن بعد فاء السببي أو بعد حتى أو بعد لام الجحود إلى آخرين وفي المضمرة جوازا ورد في غالب الكلام انها تضمر وفي بعض الكلام العربي الفصيح ظهرت وذلك بعد لام التعليل ظهرت في كلامهم بعد لام التعليم فقالوا مضمره جوازا يعني يجوز إضمارها وما دام الإضمار جائزة فيجوز إيه؟ اظهارها اما هناك قالوا ايه مضمره وجوبا يعني لا يصح أن تظهر لأن العرب لم يظهروها في أي في اي من كلامه والله اعلم نعم الامر يؤخذ من المضارع الامر يؤخذ من المضارع والمضارع نرجع فيه إلى كلام العرب هل هو مفتوح العين ولا مكسور العين ولا مضموم العين فأنت تأخذ الأمر من المضارع فالفعل رأى المضارع منه يرى يرى هكذا قال العرب لم يقولوا يرا فهمزته عينه محذوف يرى وإذا جئت منه بالأمر فستقول را لأن الراء هنا مفتوح را را مفتوح ويجوز أن تلحقه هاء السكت فتقول را مثل وع المضارع يعي فتامر فتأمر واحدا فتقول له عي ويجوز أن تلحقه بهاء السكت فتقول عي ووقع قي يا أز يا أز إذا أمرته ستقول أز تحذف الياء وتأتي ب ب بما بقي من مضارعه يا أز فتقول له أز أز كذا أز القاعدة أن الأمر يؤتى به من المضارع بعد حذف حرف المضارعه بعد حذف حرف المضارعه فان كان بعد المحرف اذا كان بعد حرف المضارعه ساكن جيء بالف الوص لانك تقول ايه كتب يكتب الكف سكن طب نحذف الياء ياء هل يبدأ بساكن في لغة العرب لا يبدا فجيء بألف الوصل للتوصل لنطق هذا الساكن فقيل أكتب, اكتب على كلام العرب هاي الساكن وريده في كلام العرب يكفي هذا نعم بغير علة ممنوع لأنها وردت في القرآن يكفينا هذا قول البصرين ان هي لحدوث القلب او لانها اشبهت او قول الكوفيين كذا هذا اجتهادهم وهذا يكفيهم انهم اجتهدوا ونحن علينا ان نفهم ماشي سبحانك اللهم والحمد لله نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك